بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الصحابة سموا بهذا الاسم لأنهم صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أكثر صحبة أحبوا صاحبهم في التاريخ كله لدرجة أن الواحد منهم كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من أهلي وأحب إلي من ولدي وإني لأكون في البيت فأذكرك فلا أصبر حتى آتيك فأنظر إليك وفي يوم الأيام قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد الصحابة أنت مع من أحببت أي أنك ستحشر يوم القيامة مع الذين أحببتهم يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت مع من أحببت تدرون لماذا؟ لأنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأحبوه ففرحوا أنهم سيحشرون معه يوم القيامة طيب سؤال أنت من صاحبت وستحشر مع من يوم القيامة؟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 لا تقل لي أن أصلي وأعمل الصالحات ولا دخل لي بأصحاب الله سيحشرك الله معهم لا بد أن يؤثروا على موقعك يوم القيامة لأنه سبحانه أخبرك وأوصاك فقال لك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم حتى العين ما تتحرك عنهم ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا أنا أعرف أن البقية الأصحاب لديهم أشياء ممتعة ومؤنسة عندهم جلسات محرمة وعلاقات وسفرات ويغتابون يضحكوا على فلان وفلان أعرف ذلك لكن والله بالتجربة كل من صاحب صحبة سيئة ليستأنس بهم عادت عليه هذه الصحبة وبالا وضيقا ربما أقل شيء أقل شيء أن يتعدى ويتخاصم معهم أو على الأقل مع بعضهم ولعلك الآن وأنت تسمعني ستتذكر بعض هذه المواقف يا الله يا الله أخي الكريم أختي الكريمة اسمحوا لي أن أسألكم سؤالا هل لديكم الجرأة في اتخاذ قرار الآن بأن تستبدلوا بعض الأصدقاء الذين لا تود أن تحشر معهم يوم القيامة بأصحاب آخرين أفضل منهم وإن كانوا غير متوفرين في الوقت الحالي هل تستطيع أنا أعرف أنك صاحبتهم منذ مدة طويلة وأن بينكم ذكريات كثيرة ولكن الجنة أغلى منهم يا أخي هل تستطيع أنا أعرف أنك تقدر ولكن يجب أن تعزم أيضا وأنا أعدك وعد مني بأنك عندما تستبدل أصحاب السوء بالصحبة الطيبة ستجد سعادة أكثر وستجد صحبة أجمل. يا الله يا الله قد تقول لي وما الذي يضمن لك؟ ما الذي يدريك بأنني سأكون مع غيرهم أسحد؟ سأخبرك لكن أولا عليك أن تجيب على سؤالي لكي أجيب أنا على سؤالك سؤالي هو من الذي خلق السعادة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى أليس كذلك؟ طيب هل تتوقع أنه سبحانه سيعطي هذه السعادة لمن أطاعه وصاحب الصالحين أم سيعطيها لمن أعرض عنه وصاحب من لا يحبهم الله؟ طبعا سيعطيها لمن صاحب الصالحين السعادة في القلب هنا ليست في النزه الفلانية والضحك الفلانية والعلاقة الفلانية والله أشهد لله أننا ما وجدنا السعادة ولا الراحة إلا بالقرب منه سبحانه وجدناها في داخل صحبة الصالحين صاحبنا كل أصناف الناس ما وجدنا الراحة إلا مع الطيبين الأخيار فجرب هذه الصحبة صدقني ستختلف حياتك <تصفيق> أنا لا أريدك أن تخاصم جميع الذين من حولك، ولكن لو كان حولك صحبة غير صالحة، فتركها لا تخاصمهم، لكن في نفس الوقت لا تصاحبهم، تركهم وانظر في الأشخاص المصلين الخلوقين الذين يخافون ربهم وجرب صحبتهم. لا يلزم أن يكونوا طويلين اللحى وموقمين بالمساجد. اختر أناس مستقيمين ليست عندهم محرمات ظاهرة. وستجدهم يروحون عن أنفسهم بالمباحات ويستمتعون بحياتهم ولكن بالحلال بالحلال فما المشكلة إذن الصراحة المشكلة في الذين لديهم كبائر ولا يحللون حلالا ولا يحرمون حراما هؤلاء ولو كانت أخلاقهم في الظاهر حسنة فابتعد عنهم لأن الذي لا يحسن أخلاقه مع الخالق ليست له أخلاق مع الناس لك اقتراح إن أردت فقبله وإلا فالقرار قرارك اقتراحي أن تتأمل بالصدق في هذه الليلة جميع من حولك من الأصحاب والأصدقاء والمعارف ثم اصنع لهم في ذهنك تصفيات نهائية مثل تصفيات منتخبات الكرة واختر في النهاية صاحبا أو صاحبين لا تكثر فقط واحد أو اثنين واجعل كل واحد منهما خليل لك الخليل هو أقرب صديق بحيث أينما تذهب فهما معك بعد العمل أو الدراسة يكونان معك وهما أكثر من تتصل به وتتواصل معه وهكذا أما بقية الذين تعريفهم فهم أصدقاء تلتقي بهم بين فترة وأخرى وبعضهم معارف تسلم عليه أما هذان الاثنان فتنتقيهم وتصفيهم وتختاره اختيارا على أساس الدين والأخلاق لا أختاره لأنني أعرفه منذ فترة أو لأن لديه مال أو جمال أو منصب أو لأنه مرح أو لأنه قريب لا لا أهم شيء دينه وأخلاقه فإذا نقيت أصحابك واخترت هذا الصاحب المصلي الخلوق ثم صاحبته لله فحاول الآن أن تحبه لله أكثر حاول أن تحبه أكثر مما يحبك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما تحب رجلان في الله إلا كان أحبهما إلى الله عز وجل أشدهما حبا لصاحبه فحاول أن تتنافسوا بين بعضكم البعض بالمحبة فمن هو الذي يحب صاحبه لله أكثر وحاول أيضا أن تحسن إليهم إلى أحبابك في الله حاول أن تحسن إليهم وتدافع عنهم سبحان الله هذه المواقف يحفظها حتى البهائم لبعضهم البعض مع أنها لا تعقل أرجوك تابع معي هذه المشاهد يا الله يا الله هذا كلب قد فجع بكلب آخر ممدد على الأرض لقد صدمته سيارة وهو الآن يريد إبعاده عن الشارع لكي لا تصدمه سيارة أخرى فيطلب بنظراته من المصور أن يساعده فوضع المصور آلة التصوير واستجاب لطلب الكلب شارك الكلب المصور وحمل الجريح معه ثم أخذ يمسح عليه ويحاول إنعاشه بعد ذلك وهذا كلب آخر وقف في منتصف الطريق لمنع السيارات من الوصول إلى الكلب المصاب أما هذا فقد غامر بحياته لكي يسحب الكلب الجريح الممدد على الأرض مع أنه طريق سريع ومن الممكن أن يموت هو الآخر لكنه يضحي بنفسه من أجل إنقاذه وهذا لم يكن يسمح للشرطة بحمل الكلب المصاب لأنه يخاف عليه منه ربما لأنه لا يعرف ماذا سيفعلون به فأخذ ينبح عليهم وحتى لما حملوا الكلب المصاب لا زال يتبعهم بالسيارة ويركض خلفهم أما هذا القط فهو أعجبهم إنه لما صدمت السيارة القط الآخر حاول أن ينقذه بإعادة التنفس إليه يضغط على صدره وبطنه لكي يعيد إليه النفس ثم يتأكد منه هل رجع النفس إليه أم لا ثم يرجع مرة أخرى ويضغط على صدره وبطنه إنه لم ييأس. سبحان الله. من الذي علمه؟ من الذي حننا قلبه عليه؟ يا يا واحذر أن ينزع الشيطان بينك وبين حبيبك في الله. فإن أكبر غاية للشيطان الآن أن يفرق بينكما. أتدري ما هي أكبر غاية للشيطان في حياته كلها؟ إن غايته الكبرى أن يعبده الناس ولكن لم تتحقق له على وجه العموم يعني فماذا صار هدفه بعد ذلك صار هدفه أن يفسد علاقة الناس بين بعضهم البعض قال رسول الله صلى الله عليه و وسلم: و إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم يعني رضي بالتحريش بينهم فهل ستحقق أمنية الشيطان إياك يا الله يا الله نعم مهما بدر من أخيك فلا تفرح الشيطان الليلة بهذه الخصومة وبهذه الكلمات القاسية بينكما لا قال رجل لصاحبه والله لو قلت كلمة واحدة لتسمعن مني عشر كلمات يعني سيرد بشدة فقال صاحبه وأنت والله لو قلت عشر كلمات لم تسمع مني ولا كلمة واحدة يا سلام بل حتى لو أخطأ صاحبي فإني أبحث له عن عذر أي عذر؟ يقول حمدون القصار إذا زل أخم من إخوانك فاطلب له تسعين عذرا فإن لم تجد تسعين عذرا فأنت المعيب نعم، هذه خواه شيء غالي وليس بالأمر الهين. فإذا كان بينك وبين أخيك خصومة، فأرجعها الآن، اصلحها الآن. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن المتخاصمين أعمالهم لا تصعد إلى السماء حتى يصلح، وخيرهما الذي يبدأ بالصلح. يا الله يا الله أخوان جمع لقاء قلوبهم، وغدت محابتهم ودادا مشتارا لكنما شيطان قاد أغوامهما ورس العدا. رماهم في الشراء لكنما شيطان قد أغواهما مرس العداوة إذ في الشر أمسا وقد حلت روابط حبهم والحقد والهجران بينهم اشتاباك لكن نورا من معين نبيهم قد بدد ظلمات عنهم وانحالاك كمثل جسم واحد إن يشتكي عضو تداعى في الدار عادت مياه الحب نبع عن حينها وسرو وقاد نزع الطريق عن الشباب. يا الله يا الله. إذا اخترت أصحابك الصالحين الجدد وذهبت معهم فلا ترجع للصحبة القديمة السيئة. ولا تقول أنا فقط أجس معهم في غير معصيتهم. لا لا لا. هذه ترى بداية الاستدراج من الشيطان. يروى أن شاباً كان قد استقام وتاب وترك أصحابه السابقين السيئين، ولكنه كان يزورهم بين فترة أخرى فقالوا له يوم الأيام لماذا لا تسافر معنا كما كنت تسافر معنا في السابق؟ فقال عُوذ بالله أنا أسافر معكم إلى المعاصي بعد أن تركتها مستحيل. فقالوا له سافر معنا وابقى معنا في النهار نضحك ونمرح، فإذا جاء الليل وذهبنا إلى حفلاتنا الحمراء فلا تأتي معنا. فكر في الموضوع ثم وافق. كانت غلطته أنه وافق. وفعلاً كان يجلس معهم في النهار يتحدثون ويضحكون بالحلال. فإذا الليل بقي هو في الشقة لوحده وذهبهم للفواحش. ولكنهم لم يتركوه هكذا. استأجروا امرأة فاجرة وأعطوها مبلغا من المال لكي تغويه وأدخلوها عليه وهي عارية تماماً وأغلق الباب. ففزع وتجنبها ولكنها ما زالت تحاول فيه وتغوي وتحاول وتحاول إلى أن وافق على فعل الفاحش في لحظة ضعف. أتدرون ماذا حصل بعد ذلك؟ لقد قبض الله روحه بعد أن زنا. أعوذ بالله. ما أسوأ صحبة السوء. خوانة خواتي. لقد تفقنا أنك ستختار الليلة أفضل من تصاحب. فمن ستختار من أصحابك تائشة معه حياتك أترك لك حرية الاختيار بالتوفيق يا الله يا الله, الله.